وعن الربيع بن خثيم قال تفقه ثم اعتزل وعن المعل بن زياد قال كان لصفوان بن محرز سرب يبكي فيه والسرب هو الحفير تحت الأرض وهو جحر الوحشي وعن بكر بن محمد قال قال لي داود الطائي فر من الناس كما تفر من الأسد وعن الوليد بن المغيرة قال قال سعيد بن المسيب عليك بالعزلة فإنها عبادة وعن عبد الله بن مرزوق قال استشرت سفيان الثورية رحمه الله قال قلت أين ترى أن أنزل قال بمر الظهران حيث لا يعرفك إنسان وعن خلف بن اسماعيل البرزاني قال سمعت سفيان الثورية يقول أقل من معرفة الناس تقل غيبتك وعن زكري بن عدي قال سمعت عابدا باليمن يقول سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة سيده وعن عطاء ابن مسلم الخفاف قال قال لي سفيان يا عطاء احذر الناس واحذرني فلو خالفت رجلا في رمانة فقال حامضة وقلت حلوة أو قال حلوة وقلت حامضة خشيت أن يشيط بدمي وعن الحسين بن عبد الرحمن قال قال بعض الحكماء ألم ترى إلى هذه الوحدة ما أحلى ورعه وأرفع عيشه وأقنع نفسه بالقصد وآمنه للناس وأبعد أن يرى بالحرص مستعبدا أو لصروف الأيام مستكينا ان منع قلت همومه وإن طرق قل أسفه وإن أجدى لم يكثر الحقوق عليه وإن أكدى لم يكبر الصبر عليه وإن قنع لم تحصره المؤن وإن طلب لم تذلله الكثرة لا يشتكي ألم غيره ولا يحابر إلا على نفسه وذو الكثرة عرض الأيام المقصود وثأرها المطلوب وصريع مصائبها وآفاتها ما ادوم نصبه وأقل راحته وأخست من ماله نصيبه وحظه وأشد من الأيام حذره وأغير الزمان بكلمه ونقصه ثم هو بين سلطان يرعاه وعدو يبغي عليه وحقوق تستريبه واكفاء ينافسونه وولد يودون موته قد بعث عليه من سلطانه العنت ومن أكفائه الحسد ومن أعدائه البغي ومن الحقوق الذم وذو البلغة قنع فدام له السرور ورفض الدنيا فسلم من الحسد ورضي بالكفاف فتنكبته الحقوق وانشدني الحسين بن عبد الرحمن قال توحشت لكي آنس بالوحشة أحيانا وفي الوحشة ما يؤنس من صحبة من خان وأنشدني الحسين يحبذ الوحشة من أنيسي إذا خشيت من أذى الجليسي وأنشدني الحسين طبعا الأمة نفسها وارض بالوحدة أنسا ما رأينا أحدا يسوى على الخبرة فلسا وأنشدني من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم من يحمد وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعدو وحدثني الحسين قال قالت أعرابية مرة يا حبذا الوحده الوحدة ألبس خلقي وأرعى أنا في شعيب بن حرب قال دخلت على مالك بن مغول بالكوفة وهو في داره وحده جالس فقلت له أما تستوحش في هذه الدار وحدك فقال ما كنت أرى أن أحدا يستوحش مع الله عز وجل قال ابن أبي روح قال السري بن يحيى أنست بالوحدة من بعد ما قد كنت بالوحشة مستوحشا وعن سهل بن عاصم قال قيل لرجل بطرسوس ها هنا أحد تستأنس إليه قال نعم قلت فمن قال فمد يده إلى المصحف ووضعه في حجره وقال هذا وعن سلم بن ميمون يقول سمعت فضيل بن عياض يقول من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته وعن الحسين بن عبد الرحمن عن رجل قال دخلت على رجل بالمصصيصة في بيت فيه فرسه وعلفه وقماشه فقلت أما تضيق نفسك من هذا فبكى وقال إذا ذكرت القبر وضيقه وظلمته اتسع هذا عندي ولهيت عن غيره وعن يعقوب بن كعب قال حدثني رجل يقال له إسحاق من أهل الشام قال كان سليمان الخواص ببيروت فدخل عليه سعيد بن عبد العزيز فقال ما لي أراك في الظلمة قال ظلمة القبر أشد قال ما لي أراك وحدك ليس لك رفيق قال أكره أن يكون لي رفيق لا أستطيع أن أقوم بحقه قال له سعيد خذ هذه الدراهم فإنها لك إلى يوم القيامة قال يا سعيد إن نفسي لم تجبني إلى هذا الذي أجابتني إليه إلا بعد كذ وانا أكره أن أعودها مثل دراهمك هذه فمن لي بمثلها إذا أنا احتجت لا حاجة لي فيها قال فذكر ذلك سعيد للأوزاعي فقال دع سليمان فإنه لو كان في السلف كان علامة وعن يعقوب بن كعب قال حدثنا أبي عن سليمان الخواص قال قيل له إن الناس قد شكوا كأنك تمر ولا تسلم عليهم فقال والله ما ذاك لفضل أراه عندي ولكني شبه الحش إذا ثورته ثار وإذا قعدت مع الناس جاء مني ما أريد وما لا أريد وعن إبراهيم بن عبد الملك قال جاء رجل إلى شعيب ابن حرب وهو بمكة قال ما جاء بك قال جئت أؤنسك قال جئت تؤنسني وأنا أعالج الوحدة منذ أربعين سنة قال وجاء رجل إلى ابن الصياد فقال ما جاء بك قال أكون معك قال يا أخي إن العبادة لا تكون بالشركه ومن لم يأنس بالله تعالى لم يأنس بشيء وعن شمر بن عطية قال قال سعد بن أبي وقاص والله لو دهت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى الحق بالله سبحانه وأن بكير أو يعقوب ابن الأشج أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد الذي ما بيوتهما بالعقيق ولم يكونا يأتيان المدينة لجمعة ولا لغيرها حتى ماتا بالعقيق وعن بدر بن معاذ قال سمعت أبي يقول لكرز بن وبره لو قعدت في المسجد قال إني أكره أن أقعد فاما أن أسمع كلمة تسرني فأصغي إليها أذني واما أن أسمع كلمة تسوؤني فتشغل علي قلبي ولقد عجبت بمن عنده القرآن كيف يشتاق إلى حديث الرجال وعن أبي عبد الله الأنطاكي قال عمر بن عبد العزيز كانت المساجد على ثلاثة أصناف فصنف ساكت سالم وصنف في ذكر الله عز وجل والذكر معروج به وصنف في صلاة والصلاة لها من الله نور فخلفت خلوف من افناء الدور وأندية الأسواق فكان معدن خوضهم ومراجم ظنونهم يتفكهون بالغيبة ويفيد بعضهم بعضا النميمة وعن شعيب بن حرب قال قال داود الطائي لمن تجلس لرجل يحفظ سقطك أو غلام يتعنتك وعن ابن السماك قال كلمت داودا الطائي قال قلت لو جالست الناس قال إنما أنت بين اثنين بين صغير لا يوقرك وكبير يحصي عليك عيوبك وعن الحسن ابن الصباح قال سمعت شعيب ابن حرب يقول لا تجلس إلا مع أحد رجلين رجل جلست إليه يعلمك خيرا فتقبل منه أو رجل تعلمه خيرا فيقبل منك والثالث ربعا وعن الشعبي قال لم يجلس الربيع بن خثيم في طريق منذ تأذر قال أخاف أن يفتري رجل على رجل فأتكلف الشهادة أو تقع حمولة فأغض البصر وعن سعيد البقال قال رأيت رجلا بالكوفة قد استعد للموت منذ ثلاثين سنة قال ما لي على أحد شيء ولا لأحد عندي شيء وما أريد أن أكلم أحدا ولا يكلمني أحد من الناس وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطب بتبوك ما في الناس مثل رجل يأخذ برأس فرسه يجاهد في سبيل الله ويجثنب شرور الناس ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويعطي حقه وعن عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال كان الناس الذين مضوا يحبون العزلة والانفراد من الناس ولقد كان سالم أبو النضر يفعل ذلك وكان يأتي مجلس ربيعة فيجلس فيه وكانوا يحبون ذلك منه فإذا كثر فيه الكلام وكثر فيه الناس قام عنهم قال مالك وكان الناس أصحاب عزلة وكان محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة صاحب عزلة وحج وغزو وعن عبد الله بن وهب قال اخبرنا مالك بن أنس قال كان زياد مولى بن عياش معتزلا لا يكاد يجلس مع أحد إنما هو أبدا يخلو وحده بعد العصر وبعد الصبح وعن محمد بن يزيد بن خنيس قال قال شرحبيل كان رجل يقال له إبراهيم بن عبد الله المديني قيل له ابن ميمون هو قال نعم قيل للحسن هنا رجل لم نره قط جالسا إلى أحد إنما هو أبدا خلف سارية وحده فقال الحسن إذا رأيتموه فأخبروني به قال فمروا به ذات يوم ومعهم الحسن فأشاروا له إليه فقالوا ذاك الرجل الذي أخبرناك به فقال امضوا حتى اتيه فلما جاءه قال يا عبد الله أراك قد حببت إليك العزلة فما يمنعك من مخالطة الناس قال ما أشغلني عن الناس قال فتأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس إليه قال ما أشغلني عن الحسن وعن الناس قال له الحسن فما الذي شغلك رحمك الله عن الناس وعن الحسن قال إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمه، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار للذنب والشكر لله على النعمة فقال له الحسن أنت يا عبد الله أفقه عندي من الحسن إلزم ما أنت عليه وعن ابراهيم بن عبد الله قال قال الحسن قدم علينا رجل من الانصار فقال لاصحابي هل لكم في الذهاب الى هذا الرجل الصالح فنؤدي من حقه واسال الله ان يسمعنا منه كلمه ينفعنا الله بها فجئنا الى رجل مشغول بنفسه كثير حديث النفس ضارب بذقنه في صدره فسلمنا فرد السلام ورفع رأسه إلينا ثم عاد لحاله الأولى فمكثنا طويلا لا يكلمنا ولا نجترئ أن نكلمه فأشرت إلى أصحابي بالقيام فلما أحسنا قد قمنا رفع إلينا رأسه فإذا هو يرى زيا غير زي أصحابه غير زي أصحابه الذين أدرك قال حتى متى أنتم على ما ارى ما أصبحتم إلا كالبهائن ثم قال لقد أتعبتم الواعظين ثم عاد لحاله الأولى فوالله ما زادنا عليها ولا ازددنا منه أكثر منها وعن محمد بن يزيد قال قال رجل مررت ذات يوم بالفضيل بن عياض وهو خلف سارية وحده وكان لي صديقا فجئته فسلمت وجلست فقال لي يا أخي ما أجلسك إلي قلت رأيتك وحدك وحدتك قال أما إنك لو لم تجلس إليّ لكان خيرا لك وخيرا لي فاختر إما أن أقوم عنك فهو والله خير لي وخير لك وإما أن تقوم عني فقلت لا بل أنا أقوم عنك يا أبا علي فأوصني, فأوصني بوصية ينفعني الله بها قال يا عبد الله أخف مكانك واحفظ لسانك واستغفر الله لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما أمرك وعن عبد الله بن غالب أنه قال خرجت إلى جزيرة فركبنا السفينة قال فأرفت بنا إلى ناحية قريه عارية في سفح جبل خراب ليس فيها أحد قال فخرجت فطوفت في ذلك الخراب أتأمل آثارهم وما كانوا فيه إذ دخلت بيتا يشبه أن يكون ماهولا قال فقلت إن لهذا لشأنا قال فرجعت إلى أصحابي فقلت إن لي إليكم حاجة قالوا وما هي قلت تقيمون علي ليلة قالوا نعم فدخلت ذلك البيت فقلت إن يكن له أهل فسياوون إليه إذا جاء الليل فلما جن الليل سمعت عليه صوتا قد انحط من رأس الجبل يسبح الله ويكبره ويحمده فلم يزل الصوت يدنو بذلك حتى دخل البيت قال ولم أر في ذلك البيت شيئا إلا جرة ليس فيها شيء ووعاء ليس فيه طعام فصلى ما شاء الله أن يصلي ثم انصرف إلى ذلك الوعاء فأكل منه طعاما ثم حمد الله تعالى ثم أتى تلك الجرة فشرب منها شرابا ثم قام فصلى حتى أصبح فلما أصبح أقام الصلاة فصليت معه فقال رحمك الله دخلت بيتي بغير اذن قال قلت رحمك الله لم أريد إلا الخير قلت رأيتك أتيت هذا الوعاء فأكلت منه طعاما وقد نظرت قبل ذلك فلم أر فيه شيئا وأتيت تلك الجرة فشربت منها شرابا وقد نظرت قبل ذلك فلم أر شيئا قال أجل ما من طعام أريده من طعام الناس إلا أكلته إلا أكلته من هذا الوعاء ولا شرابا أريده من شراب الناس إلا شربته من هذه الجرة قال قلت وإن أردت السمك الطري قال وإن أردت السمك الطري فقلت رحمك الله إن هذه الأمة لم تؤمر بالذي صنعت أمرت بالجماعة والمساجد بفضل الصلوات في الجماعة وعيادة المريض واتباع الجنائز قال ها هنا قرية فيها كل ما ذكرت وأنا منتقل إليها قال فكاتبني حينا ثم انقطع عني كتابه فظننت أنه مات وكان عبد الله بن غالب لما مات وجد من قبره ريح المسك وأن يحيى بن أبي كثير قال قال عبد الله بن مسعود كونوا ينابيع العلم جدد القلوب خلقان الثياب سرج الليل كي تعرفوا في أهل السماء وتخفوا على أهل الأرض وعن عبد الواحد بن زيد قال هبطت مرة واديا فإذا أنا براهب قد حبس نفسه في بعض غيرانه فراعني ذلك فقلت اجني أم إنسي فبكى وقال وفيما الخوف من غير الله رجل أو بقت هذنوبه فهرب منها إلى ربه ليس بجني ولكن إنسي مغرور قلت منذ كم ها هنا قال منذ أربع وعشرين سنة قلت فمن أنيسك قال الوحش قلت فما طعامك قال الثمار ونبات الأرض قلت فما تشتاق إلى الناس قال منهم هربت قلت فعلى الإسلام أنت قال ما أعرف غيره قال أبو عبيد فحسدته والله على مكانه ذلك وعن محمد بن موسى بن عامر الأزدي قال سألت راهبا على قائم له من حديد قلت ما أشد ما يصيبك في موضعك هذا من الوحدة فقال ليس في الوحدة شدة إنما الوحدة إنس المريدين وعن عبد الله الخزاعي قال حدثني رجل من أهل الشام أنه دخل كهف جبل في ناحية عن طريق الناس فإذا هو بشيخ مكبوب على وجهه وإذا هو يقول إن كنت أطلت جهدي في دار الدنيا وتطيل شقائي في الآخرة لقد أهملتني وأسقطتني من عينك أيها الكريم قال فسلمت فرفع رأسه فإذا دموعه قد بلت الأرض فقال ألم تكن الدنيا واسعة وأهلها لكم أناسا فلما رأيت من عقله ما رأيت قلت له رحمك الله اعتزلت الناس واغتربت في هذا الموضع فقال فأنت أي أخي فحيثما ظننت أنه أقرب لك إلى الله فابتغ إلى ذلك سبيلا فلن يجد مبتغوه من غيره عوضا قال قلت فالمطعم قال أقل ذاك عند الحاجة إليه قال قلت فالغله قال إذا أردنا ذلك فنبت الأرض وقلوب الشجر قال قلت ألا أخرجك من هذا الموضع فآتي بك ارض الريف والخصب قال فبكى ثم قال إنما الريف والخصب حيث يطاع الله عز وجل وأنا شيخ كبير أموت الآن لا حاجة لي بالناس وعن يحيى بن أيوب قال قال بعض أصحابنا كتب مالك بن أنس إلى العمري إنك بدوت ثم فلو كنت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه العمري إني أكره مجاورة مثلك إن الله تعالى لم يرك متغير الوجه فيه ساعة قط وعن محمد بن يحيى المروزي قال لما تبدا يعني العمري كان يلزم الجبان كثيرا وكان لا يخلو من كتاب يكون معه ينظر فيه فقيل له في ذلك فقال إنه ليس شيء أوعظ من قبر ولا أسلم من وحده ولا انس من كتاب وعن إبراهيم بن عنبسة قال سمعت خالتي أم إسماعيل ابنه نعيم بن أبي المتئد عن أبيها نعيم بن أبي المتئد كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من قرب من يزيدني قربه بعدا منك وعن عثمان بن أبي العاص قال لولا الجمعة وصلاة في الجميع لبنيت في أعلى داري هذه بيتا ثم دخلته فلم أخرج منه حتى أخرج إلى قبري وعن إبراهيم بن ثماس قال سمعت حفص بن حميد قال قال لي كيف أنت قلت بخير قال كيف قدمت قلت بخير قال قد تكلم أهل مرو بقدومك فقلت لا أدري قال جاءني غير واحد فقال قد قدم إبراهيم ثم قال لي من بنى مدينة مرو قلت لا أدري قال رجل بنى مدينة مثل هذه لا يدرى من بناها فغدا من يكون حفص من يكون إبراهيم لا يغتر بهذا القول ثم قال جربت الناس منذ خمسين سنة فما وجدت لي اخا يستر لي عورة ولا غفر لي دينا فيما بيني وبينه ولا وصلني إذا قطعته ولا أمنته إذا غضب فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير كلما أصبحت أقول أتخذ اليوم صديقا ثم تنظر ما يرضيه عنك أي هدية أي تسليم أي دعوة فأنت أبدا مشغول وعن عمر بن ذر قال قيل للربيع بن أبي راشد ما لك لا تخالط الناس وتحدثهم قال لا والله حتى أعلم ما صنعت الواقعة وعن سهم ابن شقيق قال أتيت عام ابن عبد قيس فقعت ببابه فخرج وقد اغتسل فقلت إني أرى الغسل يعجبك قال ربما اغتسلت قال ما جاء بك قال قلت الحديث قال عهدتني أحب الحديث أي كلام الناس وعن عبد الله بن المبارك قال قال لي بعضهم في تفسير العزلة هو أن يكون مع القوم فإن خاضوا في ذكر الله يخوب معهم وإن خاضوا في غير ذلك أمسك وعن نهيب بن الورد قال وجدت العزلة في اللسان وعن إبراهيم بن عبد الملك قال قال بعض الحكماء لابنه يا بني اعتزل الناس فإنه لن يضرك ما لم تسمع ولن يؤذيك من لم ترى يا بني إن الدنيا لا توافق من أحبها ولا من أبغضها غير أنها لمن أبغضها أوفق لأنها تأتيه بغير شغل قلب ولا تعب بدن. وعن إبراهيم بن عبد الملك قال قال سميط بن عجلان إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به وعن إبراهيم بن عبد الملك قال قال بعض العلماء إذا رأيت الله عز وجل يوحشك من خلقه فعلم أنه يريد يؤنسك به وعن ابن السماك قال قال رجل لسفيان الثوري أو قال هذا زمان السكوت ولزوم البيوت وعن سعيد بن عصام قال قال سمعت مالك بن دينار يقول كان الأبرار يتواصون بثلاث بسجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة وعن يحيى بن سعيد قال قال أبو أيوب الأنصاري من أراد أن يكثر علمه ويعظم حلمه فليجلس في غير مجلس عشيرته وعن ابن عائد قال لان تغزو مع غير قومك أحسن وأحق أن يحتفى بك يعني تجل وتكرم وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جلوس فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلا قالوا بلى يا رسول الله قال رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل ألا أخبركم بالذين يليه قالوا بلى يا رسول الله قال امرؤ يعتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاه ويعتزل شرور الناس ألا أخبركم بشر الناس منزلا قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به وعن عامر بن مرة قال كان ابن منبه يقول المؤمن يخالط ليعلم ويسكت ليسلم ويتكلم ليفهم ويخلو ليغنم وعن عبيد الله بن محمد التميمي قال حدثنا أصحابنا قالوا كان حبيب أبو محمد يخلو في بيته فيقول من لم تقر عينه بك فلا قرت ومن لم يأنس بك فلا أنس وعن أبي صخرة قال قيل لعامر بن عبد قيس رضيت من حسبك وشرفك ببيتك هذا وهذه لبسك فقال إن الله تعالى جعل قرة عين عامر في هذا وعن عبد الخالق أبي همام الزهراني قال قال بشر بن منصور لرجل أقل من معرفة الناس فإنك لا تدري ما يكون إن كان شيء يعني فضيحة في الدنيا كان من يعرفك قليلا وإن شدني أبو زكري الخفعمي قال لا در در زمانك المتنكسي الجاعل الأذنى بفوق الأرؤسي إن كنت عندك في المقالة كاذبا فإذا مررت بمحفل أو مجلس، فرمي بطرفك هل ترى من سيد؟ تسمو إليه فراسه المتفرسي أم هل ترى من أهله من يشتري للمجد مكرمة بخمسة أفلسي يا رب إن غنى البخيل يسوءني فانقل الغناك إلى الجواد المفلسي ألا ذهب التذمم والوفاء وباد رجاله وبقى الغثاء وأسلمني الزمان إلى أناس كأنهم الذئاب لهم عواء إذا ما جئتهم يتدافعوني كأني أجرب أعداء هداء صديق لي إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء أقول ولا ألام على مقال على الإخوان كلهم العفاء وعن عون ابن إبراهيم قال قال أبو سليمان الداراني لراهب ما دعاك إلى التخلي والانفراد قال وثبة الأكياس من فخ الدنيا ثم أدخل رأسه وعن القاسم بن كبير قال قال إبراهيم بن أدهم سيأتي على الناس زمان ترى الناس في صورة أناس وقلوبهم قلوب الذئاب شابهم شاطر وصبيهم عارم وشيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر الفاسق فيهم عزيز والمؤمن فيهم حقير وعن أبي صالح قال أتينا ابا حنان فسألني عن منزلي فقلت ببني ثور قال أطحل قال قلت لا ثور همدان ها هنا في بطن الكوفة قال فأسر إلي فقال إن منزلك بعيد فاذكر الله عز وجل فيما بينك وبين أن تبلغ وعن سفيان قال كان طاوس يجلس في بيته فقيل له في ذلك فقال هبت حيف الأمير وفساد الناس وعن مالك ابن أنس قال كان طاووس يرجع من الحج فيدخل بيته فلا يخرج منه حتى يخرج إلى الحج من قابل قال وكان طاووس يصنع الطعام ويدعو له المساكين أصحاب الصفة فيقال له لو صنعت طعاما دون هذا فيقول إنهم لا يكادون يجدونه. وعن هرم بن حيان العبدي قال قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا أويس القرني اطلبه وأسأل عنه حتى سقطت عليه جالسا وحده على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ ويغسل ثوبه فعرفته بالنعت الذي نعت لي فإذا رجل لحيم آدم شديد الأدمة أشعر محلوق الرأس كفت اللحية عليه إزار من صوف ورداء من صوف بغير حذاء كريم الوجه مهيب المنظر فسلمت عليه فرد علي ونظر إلي فقلت حياك الله من رجل ومددت يدي إليه لأصافحه فأبى ان يصافحني فقال وأنت فحياك الله فقلت رحمك الله يا أويس وغفر لك كيف أنت يرحمك الله ثم خنقتني العبرة من حبي إياه ورقتي له إذ رأيت من حاله ما رأيت حتى بكيت وبكى ثم قال وأنت يرحمك الله يا هرم بن حيان كيف أنت يا أخي من دلك علي قال قلت الله قال لا إله إلا الله سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا فعجبت منه حين عرفني وسماني ولا والله ما رأيته قط ولا راني قلت من أين عرفتني وعرفت اسم أبي والله ما رأيتك قط قبل اليوم قال نبأني العليم الخبير عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي نفسك إن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضا ويتحابون بروح الله عز وجل وإن لم يلتقوا ويتعارفوا ويتكلموا وإن أت بهم الديار وتفرقت بهم المنازل قلت حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث معه عنك قال إني لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن لي صحبه ولكن قد رأيت رجالا قد رأوه وقد بلغني من حديثه كبعض ما بلغكم ولست أحب أن أفتح هذا الباب على نفسي لا أحب أن أكون محدثا ولا قاصا ولا مفتيا لي في نفسي شغل عن الناس يا هرم بن حيان قال قلت أي أخي اقرأ علي آيات من كتاب الله عز وجل أسمعهن منك فإني أحبك في الله حبا شديدا أو ادعلي بدعوات أو أوصني بوصية أحفظها عنك فأخذ بيدي على شاطئ الفرات ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ثم شهق شهقة قال ثم بكى مكانه ثم قال قال ربي وأحق القول قول ربي وأصدق الحديث حديثه وأحسن الكلام كلامه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين حتى بلغ إنه هو العزيز الرحيم قال ثم شهق شهقه ثم سكن فنظرت إليه وإنما أحسبه قد غشي عليه ثم قال يا هرم ابن حيان مات ابوك ويوشك أن تموت ومات أبو حيان فإما إلى الجنة وإما إلى النار ومات آدم وماتت حواء يا ابن حيان ومات نوح وإبراهيم خليل الرحمن يا ابن حيان ومات موسى نجي الرحمن يا ابن حيان ومات داود خليفة الرحمن ومات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر خليفة المسلمين ابن حيان ومات تأخي وصديقي وصفيي عمر بن الخطاب ثم قال وعمر رحم الله عمر وعمر يومئذ حي وذلك في اخر خلافته فقلت رحمك الله إن عمر حي لم يمت قال بلى إن ربي قد نعاه إلي إن كنت تفهم فقد علمت ما قلت وانا وانت في الموتى غدا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات خفاف ثم قال هذه وصيتي إياك يا هرم بن حيان كتاب الله عز وجل وبقايا الصالحين من المؤمنين نعيت لك نفسي ونفسك فعليك بذكر الموت فلا يفارقن قلبك طرفة عين ما بقيت وأنذر قومك إذا رجعت إليهم وأنصح لأهل ملتك جميعا واكدح لنفسك وإياك وإياك أن تفارق الجماعة فتفارق دينك وأنت لا تعلم فتدخل النار يوم القيامة يا هرم ابن حيان ثم قال اللهم اهد هذا ثم قال اللهم إن هذا يزعم أنه يحبني فيك وزارني فيك من أجلك أرفني وجهه في الجنة وأدخله علي زائرا في دارك دار السلام واحفظه ما دام في الدنيا حيثما كان وضم عليه ضيعته ورضه من الدنيا باليسير وما أعطيته من الدنيا فيسره له واجعله لما تعطيه من نعمك من الشاكرين واجزه عني خير الجزاء استودعك الله يا هرم ابن حيان والسلام عليك ورحمة الله ثم قال لا أراك بعد اليوم رحمك الله فإني أكره الشهرة والوحدة أحب إلي لاني كثير الغم شديد الهم ما دمت مع هؤلاء الناس حيا في الدنيا ولا تسأل عني ولا تطلبني واعلم أنك مني على بال وإن لم أرك ولم ترني فاذكرني وادع لي فإني سأذكرك وادعو لك إن شاء الله انطلق هنا حتى آخذ ها هنا فحرصت على أن أمشي معه ساعة فأبى علي ففارقته يبكي وأبكي فجعلت أنظر في قفاه حتى دخل بعض السكك فكم طلبته بعد ذلك وسألت عنه فما وجدت أحدا يخبرني عنه بشيء فرحمه الله وغفر له وما أتت علي جمعه إلا وأنا أراه في منامي مرة أو مرتين أو كما قال وعن قيس قال قال طلحة بن عبيد الله إن أقل العيب للمرء أن يجلس في داره وكان يقال إنه من حكماء قريش. وعن هشام بن عروة قال لما اتخذ عروة قصره بالعقيق قال له الناس جفوت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت مساجدهم لاهيه وأسواقهم لاغيه والفاحشة في فجاجهم أظنه قال ظاهرة وكنت فيما هنالك عما هم فيه في عافية وعن سفيان قال قيل لعبد الله ابن عروة ما يمنعك أن تنزل المدينة قال إن الناس بها اليوم بين حاسد لنعمة وفارح بنكبة وعن حبيب بن عبيد الضحبي عن عمر بن عبثة قال يأتي على الناس زمان يكون للرجل من الوحدة ما لكم اليوم في الجماعة وعن حبيب بن عبيد الضحبي عن عمر بن عبثة قال ليأتين على الناس زمان يكون للرجل من الوحدة ما لكم اليوم في الجماعة وعن حبيب بن عبيد عن العرباض بن سارية أنه كان يقول لولا أن يقال فعلى أبو نجيح لا مالي سبله ثم لحقت واديا من أودية لبنان فعبدت الله عز وجل حتى أموت وعن منصور عن عطاء في قوله عز وجل ان ارضي واسعه فانيا يفعبدون قال اذا اولتم على معصيتي فاهربوا فان ارضي واسعه وعن الاحنف ابن قيس قال جلست الى ابي ذر وهو يسبح فاقبل علي فقال امن الخير امل أليس اليس خيرا قلت بلا والله اصلحك الله ثم اقبل على التسبيح قال والسكوت خير من إملاء الشر أليس كذلك قلت بلا. ثم قال والجليس الصالح خير من الوحدة أليس كذلك قلت بلا. قال والوحدة خير من جليس السوء أليس كذلك قلت بلا. وعن مثمان بن عبد الحميد بن لاحق قال سمعت أبا حمزة الكوفية يقول للفضل بن لاحق يا أبا بشر احذر الناس فإن منهم من لو أعطي درهما على أن يقتل إنسانا قتله بعد أن يختبئ له فلا تتخذ من الخدم إلا ما بد لك منه فإن مع كل إنسان منهم شيطانا وعن زكري بن عدي قال سمعت عابدا باليمن يقول سرور المؤمن ولذته في الخلوة ومناجاته سيدة وعن خلف بن حوشب قال كنت مع ابن أبي راشد في جبانة فقرأ رجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فقال ربيع بن أبي راشد حال ذكر الموت بيني وبين كثير مما أريد من التجارة ولو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد علي قلبي ولولا أن أخالف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني حتى أموت وعن الحسن بن رشيد يقول سمعت سفيان الثوري يقول يا حسن لا تعرفن إلى من لا يعرفك وأنكر معرفة من يعرفك وعن المؤمل بن إسماعيل قال قال سفيان الثوري رحمه الله لرجل أخبرني ياتي كما تكره ممن تعرف أو ممن لا تعرف قال لا بل ممن أعرف قال فما قل من هؤلاء فهو خير وعن أبي عبد الرحمن قال قال, قال ابو وهب محمد بن مزاحم ليس للنظر بن محمد إخوان فبلغ ذلك النظر فقال لم أعلم لمحمد بن ثابت أخا واحدا وكان بالحال التي كان عند الناس أي من الحب وعن مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان رحمه الله يقول لا أحب أن أعرف الناس ولا يعرفوني وعن عبيد الله بن إدريس الأودي قال قلت لداود الطائي أوثني قال أقل من معرفة الناس وعن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا طالوت قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول ما صدق الله عبد أحب الشهرة قال ولم أره يحرك شفتيه بالتسبيح قط وعن ابن عيينة قال كان عمر بن محمد بن المنكدر قد اعتزل الناس فنزل بذي طواف فقال لغلامه ذات يوم يا غلام افتح افتح يا لها من ليلة لم أكلم فيها أحدا ولم يكلمني وعن عون بن معمر قال قال معاذ بن جبل لتسعكم بيوتكم ولا يضركم الا يعرفكم أحد وسابقوا الناس إلى الله عز وجل وعن عبد الله بن مسعود قال كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض وعن إبراهيم بن الأشعث قال حدثني شيخ من النخع عن أشياخ له من أصحاب عبد الله أن عبد الله بن مسعود قال كفى به دليلا على سخافة دين الرجل كثرة صديقه وعن زهير الفجستاني أبي عبد الرحمن قال سمعت بشر بن منصور يقول ما جلست إلى أحد ولا جلس إلي أحد فقمت من عنده أو قام من عندي إلا علمت أني لو لم أقعد إليه أو يقعد الي كان خيرا لي وعن عبد الرحمن بن مهدي قال وعدت بشر بن منصور أنا وابو الخصيب وعبد الله بن ثعلبة وبشر بن السري أن نأتيه فلما اتيناه قال قد استخرت الله في صحبتكم فكان الغالب على قلبي ألا تجيئوا وعن أيوب بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند بشر بن منصور فحدثنا ثم قال لقد فاتني منذ كنت معكم خير كثير وعن عباس بن الوليد بن نصر قال قال لنا يعني بشر بن منصور ما أكاد أن ألقى أحدا فأربح عليه شيئا وعن سهل بن هاشم قال قال إبراهيم بن أدهم إياك وكثرة الإخوان والمعارف وعن مغيرة قال قال لي سماك بن سلمة يا فل إياك وكثرة الاخلاء وعن يحيى بن أيوب عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال إذا كثر الاخلاء كثر الغرماء قلت لموسى ما الغرماء قال الحقوق وعن أم مالك البهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن فقال خيركم فيها أو خير الناس فيها رجل معتزل في ماله يعبد ربه عز وجل أو رجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه وعن سعيد بن حسان عن مجاهد قال أخبر الناس ثم أقلهم وعن الحسن قال أرى رجالا ولا أرى عقولا أسمع أصواتا ولا أرى أنيسا أخصب ألسنة وأجدب قلوبا وعن أبي صالح ختن مالك بن دينار قال كان مالك بن دينار يقول احفظ عني كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا في أمر دينك ففر منه وعن جعفر بن سليمان قال قال لي الحارث بن شهاب يا أبا سليمان لا تخرجن إلى أحد في هذا الزمان كن كمؤمن آل فرعون وعن المعل بن زياد قال كان لصفوان بن محرز سرب يبكي فيه كان للعلاء بن زياد مال ورقيق فأعتق بعضهم وباع بعضهم وأمسك غلاما أو اثنين يأكل غلتهما فتعبد فكان يأكل كل يوم رغيفين وترك مجالسة الناس فلم يكن يجالس أحد. يصلي في جماعة ثم يرجع إلى أهله ويشيع الجنائز ويعود المريض ثم يرجع إلى أهله فطفئ وبلغ ذلك إخوانه فاجتمعوا فاتوه أنس بن مالك والحسن والناس فقالوا رحمك الله أهلكت نفسك لا يسعك هذا فكلموه وهو ساكت حتى إذا فرغوا من كلامهم قال إنما أتذلل لله عز وجل لعله أن يرحمني وعن أبي رجاء قال راى طلحه قوما يمشون معه نحو من عشرة فقال ذبان طمع وفراش نار وعن حسين قال سمعت هلال بن يساف يقول ليس بشر للمسلم أن يخلو بنفسه وعن ابن عمران بن حطان عن أبيه قال قال أبو ذر الصاحب الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء وممل الخير خير من الصامت والصامت خير من ممل الشر والأمانة خير من الخائن والخائن خير من ظن السوء وعن الفيض بن إسحاق قال ذكر عند حذيفة المرعشي الوحدة وما يكره منها قال إنما يكره ذلك للجاهل فأما عالم يعرف ما يأتي أي فلا وعن داود بن أبي السوداء قال قال كعب لعلي رضي الله عنه ألا أخبرك بثلاث منجيات جاء به النموسى صلى الله عليه وسلم لذومك بيتك وبكاؤك على خطيئتك وكفك لسانك قال فعارضه علي رضي الله عنه فقال ألا أخبرك بثلاث مهلكات نكث الصفقة وترك السنة ومفارقة الجماعة عن عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن رجل من بني سدوس عن أبي موسى الأشعري قال جليس الصدق خير من الوحده والوحدة خير من جليس السوء ومثل الجليس الصالح مثل صاحب العطر إن لم يحذك يعبقك من ريحه ومثل الجليس السوء مثل القين إن لم يحرقك يعبقك من ريحه وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه ومثل القلب مثل ريشه في الفلات الجاتها الريح إلى شجرة فالريح تصفقها ظهرا لبطن وإن بعدكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا قالوا فما تأمر من أدرك منا ذلك قال كونوا أحلاس البيوت وعن إبراهيم بن عمرو البصري قال لما علموا أن العطب في المؤانسة ألزموا أنفسهم ترك المخالطة وعن مخلد بن حسين قال ما أحب الله عز وجل عبدا وأحب أن يعرف الناس مكانه قال فقال سفيان بن عيينة لم يعرفوا حتى احبوا الا يعرفوا وعن أبي عبد الله الجشمي قال قال سفيان الثوري رحمه الله ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسه وعن محمد بن إسحاق الباهلي قال أخبرني أبي قال قلت لإبراهيم اوصني قال اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا وعن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال دخلنا على الحسن يوما فملأنا عليه سطحه فنظر في وجوه القوم فقال أرى أعينا ولا أرى أنيسة معرفة ولا صدق قول ولا فعل صور تلبس الثياب وعن الأعمش عن عدي بن ثابت الأنصاري عن زر بن حبيش قال قال حذيفة لو ددت أني قدرت على مئة رجل قلوبهم من ذهب فأقوم على صخرة فأحدثهم حديثا لا تضرهم فتنة أبدا ثم افر فلا يقدرون علي وعن محمد بن يزيد بن خنيس قال قال وهيب بن الورد كان يقال الحكمة عشرة أجزاء فتسعة منها في الصمت والعاشر عزلة الناس قال فعالجت نفسي على الصمت فلم اجدني أضبط كل ما أريد منه فرأيت أن هذه الأجزاء العشرة عزلة الناس وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال قال رجل لسلمان رضي الله عنه أوصني قال لا تخالط الناس قال وكيف يعيش مع الناس من لا يخالطهم قال فإن كان لابد من مخالطتهم فاصدق الحديث واد الأمانة وعن محمد بن يزيد بن خنيس قال قال وهيب قال رجل ممن أعطاه الله الحكمة إني لا أخرج من منبر لي وإني لا في الربح في أمر الدين فوالله ما أنقلب إلا بالوضيعه وعن القاسم بن مخول البهزي ثم السلمي يقول سمعت أبي وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام يقول نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في حبل منها ضبي فأفلت به فخرجت في أثره فوجدت رجلا قد آخذه فتنازعنا فيه فتساوقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بالابواء تحت شجرة مستظلا بنطع فاختصمنا إليه فقضى به بيننا شطرين ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا قال سيأتي على الناس زمان خير المال فيه غنم بين المسجدين تأكل من الشجر وترد الماء يأكل صاحبها من رسلها ويشرب من ألبانها ويلبس من أشعارها أو قال أصوافها والفتن ترتكس بين جراثيم العرب والله ما يفتنون يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قلت يا رسول الله أوصني قال أقم الصلاة وآت الزكاة وصم شهر رمضان وحج البيت واعتمر وبر والديك وصر رحمك وأقل الضيف ومر بالمعروف وانهى عن المنكر وزل مع الحق حيث زال وعن عبد الواحد بن زيد قال كان أصحاب غزوان يقولون له هبك لا تضحك ما يمنعك من مجالسة إخوانك فيبكي غزوان عند ذلك ويقول أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي؟ وعن ابن محمد قال سمعت سفيان الثورية يقول وددت أني في مكان لا أعرف ولا أرى الناس ولا يروني حتى أموت وعن ابن السماك قال كان يحيى بن زكريا عليه السلام إذا دخل قرية فصلى فيها فعرف تحول منها إلى غيرها وعن عمر ابن أبي سلمة قال قال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجعة الله عز وجل وعن أحمد بن صاعد الصوري قال كانت الراحة قبل اليوم في لقاء الإخوان وإنما الراحة اليوم في الخلوة به وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي على الناس زمان يكون خير أن يكون أحدكم في شعب جبل في غليمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا حتى يأتيه اليقين وانشدني ابو بكر العنبري قال ليت السباع لنا كانت مجاورة وأننا لا نرى من نرى أحدا إن السباع لتهدى في مواطنها والناس ليس بهاد شرهم أبدا فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها تلف السعيد إذا ما كنت منفردا وانشدني أبو عبد الله التميمي ببعض هذا الشعر لحنتم بن جحشه، وكان عابدا قال أيكم ليت لي بقراء دهري مثل من قد مضى من الفتيان من رجال كانت لهم أخلاق وحفاظ في نائب الحجثان طرح للخنا إذا سمعوه قطف عن مظالم الجيران يصفون الذليل إذ نازعوه ويجلون شيبة الإنسان ليت لي بالكثير من دهرنا اليوم قليلا من أهل ذاك الزمان وعن الحسن عن أنس قال لما أن كان من أمر الناس ما كان قال أبو موسى لوددت أني وأهلي أو من يبايعني من أهل هذين المصرين لنا ما يغنينا حتى يدهن آخرنا أولنا وعن موسى بن داود قال لقيت بكرا العابدة منذ نحو ثلاثين سنة فقلت له لم أرك من أيام فقال أي أخي ليس هذا زمان تلاقي لم يبق من الدنيا إلا الهموم والأحزان وتركني وعن ثابت بن محمد العابد قال سمعت سلمة العابد يقول لو لا الجماعة يعني الصلاة في الجميع ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت وسمعته يقول ما وجد المطيعون لله عز وجل لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجات سيدهم ولا أحب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكثر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه وعن أبي الدرداء قال المجالس ثلاثة مجلس في سبيل الله ومجلس في بيت من بيوت الله عز وجل يذكر الله فيه ومجلس في بيتك لا تؤذي ولا تؤذى وعن واصل المولى أبي عينة قال دفع إلي يحيى بن عقيل صحيفة فقال هذه خطبة عبد الله بن مسعود أنبئت أنه كان يقوم كل عشية خميس يخطب بهذه الخطبة على أصحابه فيها إنه سيأتي على الناس زمان تمات فيه الصلاة ويشرف فيه البنيان ويكثر فيه الحلف والتلاع وتفشو فيه الرشا والزنا وتباع الآخرة بالدنيا فإذا رأيتم ذلك فالنجاة النجاة قالوا وكيف النجاة قال كن حلسا من أحلاس بيتك وكف لسانك ويدك وعنى بي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس خير قال رجل يجاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه عز وجل ويدع الناس وعن محمد بن عمرو بن عيسى العدوي قال كنت أسمع جدي في السحر يبكي ويقول ترجح بي الأمان وخليله إبراهيم عليه السلام يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين قال ويبكي وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شضية في الجبل يؤذن بالصلاة فيصلي ويقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني أشهدكم اني قد غفرت له وأدخلته الجنة وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافه أن يدركني، فقلت له يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله تعالى بهذا الخير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 قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك قال لزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعظ باصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك وعن مكحول قال قال رجل متى قيام يا رسول الله قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها اشراط وتقارب أسواق قال يا رسول الله وما تقارب أسواقها قال كسادها ومطر ولا نبات وأن تفشو الغيبه ويكثر أولاد البغية وأن يعظم رب المال وأن تعلو أصوات الفسقه في المساجد وأن يظهر أهل المنكر على أهل الحق قال رجل فما تأمرني قال فر بدينك وكن حلسا من احلاس بيتك وعن موسى بن الأشعث عن رجل من قريش يقال له الحارث بن خالد أو خالد بن الحارث قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتيته بوضوء فتوضأ وقال إن خير الناس رجل آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وعمر ماله واعتزل الناس وأنا بهريرتان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي على الناس زمان خير أن يكون أحدكم في شعب جبل في غنيمة في غنيمة له يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا حتى يأتيه اليقين وعن أبي هريرة قال إذا كان الشتاء قيضا وكان الولد غيضا وفاضل اللئام فيضا وغاض الكرام غيضا فشويهات عفر بجبل وعر خير من ملك بن أصفر وعن أبي عبد الله الساجي قال كتب عبد الله بن داود إلى أخ له أما آن لك أن تستوحش من الناس وأن عبد الرزاق عن معمل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه أو عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رجل أي الناس افضل يا رسول الله قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه عز وجل ويدعو الناس من شره وعن عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده فقلت كيف أفعل جعلني الله فداك قال لزم بيتك واملك عليك لسانك وعن بشير بن عقبة قال قلت ليزيد بن عبد الله بن العلاء ما كان يصنع مطرف إذا هاج في الناس هيج قال كان يلزم قعر بيته ولا يأتي لهم صفا ولا جماعة حتى تنجلي عما جلت وعن هرم بن حيان قال قال أويثني القرني الوحدة أحب إلي وعن جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال كان رجل من أهل المصر يغشى السلطان ويصيب منهم فترك ذلك وجلس في بيته فاتاه أهله وبنوه فقالوا تركت السلطان وحظك منه فجعل لا يلتفت إليهم فقالوا والله لو فعلت لتموتن هزلا فقال يا بني والله لان أموت مؤمنا مهزولا أحب إلي من أن أموت منافقا سمينا قال الحسن رحمه الله علم والله أن القبر يأكل الشحم واللحم ولا يأكل الإيمان وعن يحيى بن سعيد قال قال نصر بن يحيى بن أبي كثير وكان من الحكماء لم نجد شيئا أبلغ في الزهد في الدنيا من ثبات حزن الآخرة في قلب العبد ومن ثبت ذلك في قلبه انسه بالوحدة فأنس بها واستوحش من المخلوقين وذلك حين يجد عذوبة حب الخلوة في أعضائه كما يجري الماء في أصول الشجر فأورقت أغصانها وأثمرت عيدانها ولزمه حزن ما يحزنه يوم القيامة وخالط سويداء قلبه فهاج من الخلوة فنون من أصول الزهد في الدنيا وإذا صار العبد إلى درجة الخلوة وصبر على ذلك ودام عليه نقله ذلك إلى حب الخلوة فأول ما يهيج من حب الخلوة طلب العبد الإخلاص والصدق في جميع قوله فيما بينه وبين ربه وورثته الخلوة راحة القلب من غموم الدنيا وترك معاملة المخلوقين في الأخذ والإعطاء وسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومداهنة الناس ويهيج من حب الخلوة خمول النفس والإغماض في الناس وهو أول طريق الصدق ومنه الإخلاص ويهيج من حب الخلوة الزهد في معرفة الناس والأنس بالله والاستثقال بمجالسة غير أهل الذكر ويورث حب الخلوة طول الصمت في غير تكلف وغلبة الهوى وهو الصبر ومنها يظهر الحلم والأناه ويهيج من حب الخلوة شغل العبد بنفسه وقلة اشتغاله بذكر غيره وطلب السلامة مما فيه الناس ويهيج من حب الخلوة كثرة الهموم والأحزان ومنهما يهيج الفكر وهو أفضل العبادة ومخرجه من خالص الذكر ويهيج من حب الخلوة الأعمال التي تغيب عن أعين العباد وتظهر لله وقليل ذلك كثير ومخرجه من الصدق ويهيج من حب الخلوة التيقض من غفلة أهل الدنيا وفقد اخبار ما يذكر منها في الخاص والعام ويورث حب الخلوة قلة الرياء والتزين للمخلوقين وذلك من دواعي الإخلاص وهو محب الصدق ويورث حب الخلوة ترك الخصومة والجدال وهما ينفيان طلب الرياسه ويسلمان إلى الصدق ويهيج من حب الخلوة إماتة الطمع ودواعيه من الحرص والرغبة في الدنيا وفيه قوة للعمل ويورث حب الخلوة قلة الغضب والقوة على كظم الغيظ وترك الحقد والشحناء والعمل بسلامة الصدر ويهيج من حب الخلوة رقة القلوب والرحمة وهما ينفيان الغلظة والقسوة ويهيج من حب الخلوة تذكر النعم وطلب الإلهام لتشكر والزيادة من الطاعة ويهيج من حب الخلوة وجود حلاوة العمل والنشاط في الدعاء بحزن من القلب وتضرع وتضرع واستكانه ويهيج من حب الخلوة القنوع والتوكل والرضا بالكفاف والاستغناء بالعفاف عن الناس ويهيج من حب الخلوة عذوف النفس عن الدنيا والشوق إلى لقاء الله عز وجل وذلك من طريق حسن الظن بالله وخوف النقص في الدين ويهيج من حب الخلوة حياة القلب وضياء نوره ونفاد بصره بعيوب الناس ومعرفته بالنقص والزيادة في دينه ويهيج من حب الخلوة الإنصاف للناس والإقرار بالحق وإذلال النفس بالتواضع وترك العدوان ويهيج من حب الخلوة خوف ورود الفتن التي فيها ذهاب الدين والشوق إلى الموت خوفا من أن يسلب الإسلام ويهيج من حب الخلوة الوحشة من الناس والاستفقال لكلامهم والأنس بكلام رب العالمين وهو القرآن الذي جعله الله نورا وشفاء للمؤمنين وحجة ووبالا على المنافقين فاجعله مفزعك الذي إليه تلجأ وحصنك الذي به تعتصم وكهفك الذي إليه تأوي ودليلك الذي به تهتدي وشعارك ودثارك ومنهجك وسبيلك وإذا التبست عليك الطرق واشتبهت عليك الأمور وصرت في حيرة من أمرك وضاق بها صدرك فارجع إلى عجب القرآن الذي لا حيرة فيه فقف على دلائله من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والتشويق وإلى ما ندب الله إليه المؤمنين من الطاعة وترك المعصية فإنك تخرج من حيرتك وترجع عن جهالتك وتأنس بعد وحدتك وتقوى بعد ضعفك فليكن دليلك دون المخلوقين تفز مع الفائزين ولا تهذه كهذ الشعر وقف عند عجائبه وما أشكل عليك فرده إلى عالمه ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهى كتاب العزلة لابن ابي الدنيا وتقبلوا تحية اخوانكم في مؤسسة الامر الاول المملكة العربية السعودية الرياض حي الروابي، الدائري الشرقي بين مخرجي 15 و 14 شارع الزبير بن العوام رضي الله عنه شرق مصلحة الزكاة رقم الهاتف والناسوخ 01 493 45 55 يسر مؤسسة الامر الاول بالتعاون مع تسجيلات الامر الاول ان تقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان كتاب العزلة والانفراد يا بكر عبد الله ابن محمد ابن عبيد القرشي الاموي مولاهم البغدادي وقد روى عن الامام احمد وابي عبيد القاسم بن سلام وابي خيثمة زهير بن حرب والبخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي أمامة قال قال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجاه قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته وعن عبد الرحمن بن عبد الله قال قال لي أبي يا بني يتق ربك وليسعك بيتك واملك عليك لسانك وابكي من ذكر خطيئتك وعن أبي عبد الله الألهاني أن أب الدرداء كان يقول املك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك وأن سهل ابن سعد الساعدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعجب الناس إلي رجل يؤمن بالله ورسوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعمر ماله ويحفظ دينه ويعتزل الناس وعن عدسة الطائي قال أتي عبد الله بطير صيد في شراف فقال لو ددت أني كنت حيث صيد الطير لا أكلم بشرا ولا يكلمني حتى ألقى الله عز وجل وعن ابن عباس قال لولا مخافة الوسواس لدخلت إلى بلاد لا أنيس بها وهل يفسد الناس إلا الناس وعن سيار بن عبد الرحمن قال قال لي بكير بن عبد الله بن الأشج ما فعل عمك قال قلت لزم البيت منذ كذا وكذا فقال إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان نظر الله وجهه فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم وعن يحيى بن سعيد قال كان أبو جهيم الأنصاري بدريا وكان لا يجالس الناس وكان يعتزل في بيته فقالوا له لو جالست الناس وجالسوك فقال وجدت مقاربة الناس شرا وكان عبد الله بن عمر أكثر الناس مجالسة له وكان يحدثه عن الفتن فلما كان من أمر عبد الله بن عمر ما كان بالشام قال يحدثني ما يحدثني وكان هذا من أمره لله علي أن لا أكلمه أبدا وعن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال قال حذيفة والله لوددت أن لي إنسانا يكون في مالي ثم أغلق علي بابا فلا يدخل علي أحد حتى الحق بالله عز وجل وعن أم مبشر الأنصارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا أخبركم بخير الناس رجلا قالوا بلى يا رسول الله فأومأ بيده نحو المغرب فقال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ينتظر أن يغير أو يغار عليه افلا أخبركم باخير الناس رجلا بعده قالوا بلى يا رسول الله فأومأ بيده نحو الحجاز فقال رجل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة قد علم حق الله تعالى في ماله واعتزل شرور الناس وعن حفص بن عاصم قال قال عمر بن الخطاب خذوا بحظكم من العزلة وعن ابن سيرين قال العزلة عبادة وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما المسلم شات يتتبع بها صاحبها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعه أو فزع طار على متنه يلتمس الموت والقتل مكانه أو رجل في رأس شعفة من الشعاب أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في سبيل خير وعن أبي ريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلة رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده رجل معتزل في غنيمة له يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون أحسن الناس فيه منزلة رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيئه استوى على متنه ثم طلب الموت مكانه أو رجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدعو الناس إلا من خير وعن إسماعيل بن أمية قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال العزلة راحة من أخلاط السوء وعن محمد بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتق الله واتق الناس وعن بكر العابد قال سمعت داود الطائية يقول توحش من الناس كما تتوحش من السباع قال وكان داود يقول كفى باليقين زهدا وكفى بالعلم عبادة وكفى بالعبادة شغلا وعن أحمد بن يونس قال سمعت سفيان الثوري يقول ما شيء خير للإنسان من جحر يدخل فيه وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوامع المسلمين بيوتهم وعن قيس قال قال طلحة ابن عبيد الله إن أقل العيب على المرء أن يجلس في بيته وانا بالدرداء قال وأنا بالدرداء قال نعم صومعة المرء المسلم بيته يكف لسانه وفرجه وبصره وإياكم ومجالس الأسواق تلهي وتلغي وعن الأوزاعي قال قال مكحول إن كان الفضل في الجماعة فإن السلامة في العزلة وعن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني بكر بن سوادة قال كان رجل يعتزل الناس إنما هو وحده فجاءه أبو الدرداء فقال أي الله ما يحملك على أن تعتزل الناس قال إني أخشى أن أسلب ديني وأنا لا أشعر قال أترا في الجند مئة يخافون ما تخاف فلم يزل ينقص حتى بلغ عشرة فحدثت بذلك رجلا من أهل الشام فقال ذلك شرح بن السمط. وعن الفضيل قال من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء قال وسمعته يقول من خالط الناس لم يسلم ولم ينج من إحدثنتين إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في باطل وإما أن يسكت إذا رآ منكرا أو سمعه من جلسائه فلا يغير فيأثم ويشركهم فيه وعن يحيى بن سعيد قال قال نصر بن يحيى بن أبي كثير من خالط الناس داراهم ومن داراهم رأاهم وعن سعيد بن صدقة أبي مهلهل قال أخذ بيدي سفيان الثوري رحمه الله فاخرجني فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبكى ثم قال يا أبا مهلهل إن استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل فليكن همك مرمه جهازك واحذر اتيان هؤلاء الأمراء وارغب إلى الله عز وجل في حوائجك لديه وافزع إليه فيما ينوبك وعليك بالاستغناء عن جميع الناس فارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة احدا لو فزعت إليه في قرض عشرة دراهم فاقرضني لم يكتمها علي حتى يذهب ويجيء ويقول جاءني سفيان فاستقرضني فاقرضته وعن عمير بن صدقة قال كان داود الطائي لي وكنا نجلس جميعا في حلقة أبي حنيفة حتى اعتزل وتعبد فأتيته فقلت يا أبا سليمان جفوتنا قال يا أبا محمد ليس مجلسكم ذلك من أمر الآخرة في شيء ثم قال استغفر الله استغفر الله ثم قام وتركني وعن خلف بن حوش بن قال قال الربيع بن أبي راشد اقرأ علي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة قال فقرأتها عليه فبكى ثم قال والله لولا أن تكون بدعة لسحت أو قال لهمت في الجبال وعن الأوزاعي قال العافية عشرة أجزاء تسعة أجزاء منها صمت وجزء منها الهرب من الناس.